ذالكم الله ربكم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ قم بير قد داء ان كون بنفائر من ربكم فمن ابصر فلينف سي ومن منع عم يفعلها وما انا عليكم بحفي وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَ لِبَنِيْنَاهُ لِقَوْمٍ يَعِلُ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم حفيظا சுமியூனி كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۚ أُمَّاهُ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا وَأَقْسَمُ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفضل إِذَا تَغَمَّ وَأَصْغَرُوا كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْ لَمْ يَرَوْهُ وَنَذَرُوا